واسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاف أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون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 اهذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين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 قال عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ ننقصها مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا ينذرون ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أَتَيْنَا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين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 وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذابا إِلَّا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون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 قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم, فاسألوهم إن كانوا ينطقون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 قالا فَتَعْبُدُونَ من دون الله ما لا يفعكم شيئا ولا يضركم أُفِل لكم ولما تعبدون من دون الله أَفَلَا تَعْقِلُونَ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين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 انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا فيه غنم القوم وكننا لحكمهم شاهدين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 بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسلي الريح نريح عاصفة تجري بأمره تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرر واتيناه واتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا, ورحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا لا إله إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا من الظالمين إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ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 فاستجبنا له ووهبنا له وَأَصْلَحْنَا لَهُ له زوجه كَانُوا كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين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 الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائك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 وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وَرَبَّ بسم الرحمن الرحيم المستعان على ما تصفون